وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في دموع العارفين وهذا الحديث يدور حول البلاء والبلاء سنة كونية بل إن الله عز وجل ما خلق الحياة والآخرة إلا ليبتلي فقال عز من قائل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهذا البلاء ليس نوعا واحدا وليس نمطا واحدا بل يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فمن الناس من يبتلى بالخير ومن الناس من يبتلى بالشر والله عز وجل يقول في كتابه الكريم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وفي صحيح البخاري من حديث أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه يعني يبتليه وكما أسلفنا فالبلاء ليس دائما يكون في المصائب وإن كان هذا هو الأشهر الأعم الذي يعرفه جميع الناس ويستعدون له ويستطيعون الصبر عليه أحياناً مهما كانت درجة إيمانهم، وكما سنذكر في محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان أكثر ما يخيف الإمام أحمد هو الضرب. كان يقول لو أن الأمر أمر قتل فلا نفسي أهون علي في الله من ذبابه لا ليس هناك إشكال أن أقتل في سبيل الله. ولكني أخشى من الضر. يقول فلما أوقفوه وشد يديه ليضربوه قال أخذ بالثياب رجل وقال لي وكان معه في الحبس يعني قال لي يا أبا عبد الله أتعرفني قلت لا قال أنا أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت ثمانية عشر ألف سوت لأقر فلم أقر يقول ضربوني ثمانتاشر ألف سوت حتى أقر لهم عشان أعطير في يعني بحاجة ولم أقر وصبرت وأنا أعلم أني على الباطل والضرب لا يميت وأنت تضرب في سبيل الله فاصبر يقول أحمد فثبت قلبي هذا اللسم وكان كثيرا ما يذكوه ويدعو له فكل الناس مستعدون لبلاء الشر لأنه متوافق مع ما يتوقعون بل إن عامة الناس إنما يقيسوا رضا الله تعالى عليه بما هو فيه من النعمة فإن كثرت نعمه ظن أن الله راض عنه وإن قلت ظن أن الله يمقته وليس هكذا تقاس الأمور ليس كل من ينعم عليه يكون مرضيا عنه والله عز وجل يقول فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون الله تعالى يقول إن الإنسان إذا مسه الضر يجأل إلى الله تعالى بالدعاء يقول يا رب اكشف عني الضر ويتوقع أن هذا الضر ما مسه إلا لأنه مبغوط وإلا لأنه ممقوت من الله عز وجل فيذهب يتذلل ويرجو الله تعالى أن يصرف عنه ذلك الضر فإذا خولناه نعمة منا إذا وسعنا عليه في رزقه لا يفكر لحظة أن هذا مثل الضر احيانا. وأن هذه التوسعة وهذه النعمة قد تكون فتنة لا يخطو هذا بباله بل سريعا ما يقول أنا استاهل أنا أصلا استاهل النعم دي كلها إنما أوتيته على علم تماما كما قال قارون قال إنما أوتيته على علم, على علم عندي أنا أستحق هذه النعم وهذا بذكائي وبخبرتي في الأمور وبتوفيقي وبحسن تصرفي فكذلك المر إذا أصابته النعماء لا يخطر قط بباله أنها قد تكون فتنه وقد يكون بلاءا خفيا والله تعالى يرد عليه فيقول بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يتوقعون ذلك وقد كان كثير من السلف إذا وسع الله عليهم ورزقهم الرزق الحسن كانوا يخافون على عكس ما يفعلون إذا ابتلوا إذا ابتلوا رضوا إذا ابتلوا رضوا فهذا أحدهم كما يحكي ابن الجوزي قصته وغيره رجل من هؤلاء الصالحين من السلف الصالح له جواميس كثيرة وبقر وإبل فتغير الروم عليها وتأخذ كثيرا منها بل تأخذها كلها فيرجع صبيانه ورعاتها إليه وهم مذعورون ويقولون يا فلان ليس بأيدينا سامحنا إحنا بينما نحن واقفون مع البقر والجواميس والإبل إذ أغارت علينا الروم فأخذوا كل شيء فيضحك الرجل ويقول اذهبوا فأنتم جميعا أحرار لوجه الله وأنتم أيها الخدم والعبيد عندي والارقاء أنتم أيضا أحرار فيقول له ابن أخيه ويلك عم أجننت أصابك خبل بسبب ما جرى لك من فقد إبلك وبقرك فيقول لا إن الله أراد أن يختبرني فأردت أن أزيد الله تعالى أنه اختبرني بأخذ إبلي وبقري هذه ابتلاء لي ابتلاء لي بالشر ونبلوكم بالشر هذا والشر أن يأخذ مالي كله ويضيع فهذا ابتلاء أنا فقهته ولئذا أردت أن أزيد ربنا فليأخذ كل شيء إبلي أخذها أو سلط عليها من أخذها فليأخذ أيضاً عبيدي وأرقائي وقدمي راضضاء لهم فما يرضيه يرضيني فبلاء الشر كان السلف إلى وقع بهم استبشروا استبشروا على حد قول القائل لئن سر لئن سأني أن التني بمسوؤة لقد سرني أن خطرت ببالك يقول إن إذا بتوليت فالله تعالى يحبني يحبني ويذكرني ولذلك يبتليني حتى يسمع تضرعي وحتى يرفع درجتي فمن الناس وناس ليس لهم أعمال بر كثيرة من الناس وناس ليس لهم اجتهاد في أعمال البر لا يقومون الليل ولا يتصدقون بفضول بفضول أموالهم وليس لهم دأب على ذلك وقد قضى الله لهم وقدر أن يكونوا في معال الجنان فكيف يبلغون هذا ولم يعملوا يبتليهم الله تعالى بالمصائب فترفع درجاتهم فسنة الله تعالى في الكون البلاء وكما بينا بلاء الشر معروف وهو الذي سيدور حوله كلامنا كله لكن هناك بلاء خير يغفر عنه الناس ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم له مثالا واضحا رائعا فيما رواه البخاري من حديث سحاق بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدى لله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا هذا بلاء انظر ماذا يقول صلى الله عليه وسلم يقول بدى لله أن يبتليهم ثم هم مبتلين أصلا ده أبرص وأقرع وأعمى كلهم ذو بلاء وبدل الله أن يبتليهم فماذا صنع فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك إيه البلاء ده هو, هو البلاء أنه يقوله أنت عايزيه نفسك في يعمله لك آه, آه هذا بلاء هذا بلاء أحيانا بلاء النعمة بل هي, بل هي فتنة كما ذكر ربنا قال فأتى الأبرص فقال ما تريد فقال جلد حسن ولون حسن قد قذرني الناس الناس أرفان من شكلي فأتمنى على الله أن الله تعالى يبدلني بهذا اللون السيء وهذا الجلد المريض جلدا حسنا ولونا حسنا حتى أسر بهذا ويسر بي رأيي قال فمسح علي فأذهب الله ما به من البرص وأبدله لونا حسنا وجلدا حسنا قال أي المال أحب إليك قال الإبل عايز إبل قال فأعطاهنا قتا عشراء وقال يبارك لك فيها ثم أتى الأقرع فقال ما تريد نفسك فيه دا البلاء قال لون حسن وشعر حسن قد قذرني الناس فمسح على رأسه فرزقه الله شعرا حسنا قال أي المال أحب إليك قال البقر فأعطاه بقرة أيضا عشراء وقال يبارك لك فيها ثم أتى الأعمى فقال ما تريد نفسك فيه قال أن يرد الله علي بصري فأبصر الناس فمسح على وجهه فرد الله عليه بصره قال أي المال أحب إليك قال الغنم فأعطاه شاتا ناتجا يعني حامل أيضا وقال يبارك لك فيها وتركهم حتى صار لهذا وادي من الإبل ولهذا وادي من البقر ولهذا وادي من الغنم وجاء وقت الامتحان الذي يغفل عنه جميع الناس كل واحد مفكر نبراهم رزقه الله رزقا حسنا كده خلاص جاز القنطرة ما فيش سؤال بعد كده خلاص ربنا بيحبه ربنا بيحبه قوي ولا هذا أعطاه هذا المال كله ولا رفع مقامه وما يعرف أن البلاء قريب ثم جاء وقت الامتحان فأتى ذلك الملك الأبرس الذي ذهب مرص ورزق جلدا حسنا ولونا حسنا ومالا وفيرا جاءه في صورة كصورته التي كان عليها قبل النعمة جاءه في صورة رجل أبرس فقير معدم وقال له بعد أن وقف على بابه قال بما ترى أنت شايفه فقير وابن سبيل ومريض عندي برص وتقطعت بي الحبال في سفري كل فلوسي ضاعت ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن بعيراً أتبلغ به في سفري أنا عايز من, من الإبل دي كلها اللي قدام الألوف دي عايز منها بعرور واحد بعير صغير يعني أبيع ولا حاجة ومشي بأموري وتمشي الدنيا وربنا يبارك لك فكيف كان رد الرجل عليه الرجل اللي هو كان أصلاً مش لا يأكل دوت وكان عنده ما عنده من البلاء ثم دفع الله عنه البلاء وأغناء قال له إن الحقوق كثيرة والله أنا معي فلوس ولا حاجة ما يقولكش منظر كله. الحاجات دي كلها مش ملكي دي معايا خمسين شريك ولا حاجة وكلهم ليهم أنصبة أكثر من نصيبي وأنا يعني بالكاد داخد أجرتي. شغالي ومية معاهم. وهذا المال وكله ماله ولكنه يتفلت كما يصنع كثير منا عندما يأتي موعد الزكاة يروح يوزع فلوسه على الناس يوزع أنتش عايز قرض لمدة أسبوع ولا حاجة لمدة شهر وتجيبه تاني عشان يخرج من الزكالات فعل الزكاة لكن على من يلعب إن الناقض بصير وهو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ويقدر أن يسلب النعمة كما أعطاها فقال إن حقوق كثيرة أنا وراي فلوس أدل عندي وعلي يديون أضعاف اللي معايا ابعد عني قال له الرجل الملك اللي هو جاي له في صورة الأديمة قال لك أني أعرفك أنا بشبه عليك ألم تكن أبرص مثلي فعافاك الله فقيرا فأغنىك قال لا لا مش أنا ده واحد تاني أكيد انت غلطت في العنوان لقد ورست هذا المال كابرا عن كابر أنا أصلا ابن ناس من زمان أبوي كان غني كان أبو أغنى منه كان جده أغنى منه وإحنا سلسال كله غني في غني وإنت كد جاي غلط يعني نسي ما كان يدعو إليه الناس كل حاجة خلاص غردته النعمة شوف البلاء صعب جدا بلاء النعمة أصعب من بلاء النقمة ان بلاء النقمة يزلزل المرء فيضعف الناس لما تعرف ان في بلاء جاي كله بيبدأ يلم نفسه لما قامت منذ بضع سنين ريح صفراء ملأت الديار الناس كلها قالت اليام هتقوم وكل بقى اللي كان عنده حاجة بلاء يرجعه لما أشاع بعض المغفلين ان القنة ستقوم بعد عافسات 2000 و سنة 2000 كل الناس قبل ألفين كله بدأ يضبط نفسه اللي كان بيعمل حرام بدأ يسيبه وصدقوا هذا الكذوب المغفل دوت وبدأوا يرجعوا إلى الله خايفين من النقمة خايفين من لكن في النعمة ينسون فالرجل قال لا والله أنا ما معيش حاجة إن الحقوق كثيرة فقال له ذلك الملك الذي في صورته قال إن كنت كاذبا فردك الله إلى ما كنت ردهك الله تعالى فقيرا كما كنت قبل أن تبتلى بالنعمة وردهك أبرص كما كنت ثم تركه أتى الأقع وجرى نفس الحوار جاءه الملك في صورة رجل أقع فقير جدا يذكره بحاله يذكره بهذا فيه عبر لمن كان له قلب شخص لما يتذكر حاله ينبغي أن يرقل الله الواحد كان زمان كنا برضو والحمد لله الذي عافانا وكذلك كنا من قبل فيرفق بعباد الله لكن الجبار المتسلط الذي ليس عنده قلب لا يعبأ بهذا فجاءه الملك في صورة أقرع فقير وقال بما ترى فقير وابن سبيل ومريض تقطعت بي الحبال في سفري ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك وخبلك من ثم بكدي وهكذا ينبغي أن يقال لا يعطف على الله أحد قط بالواو نعم يعطفون بثم بعد ربنا بكثير قوي يعني قال إن الحقوق كثيرة والله أنا برضو ما زي صاحبنا اللي فات دوت ما فيش دنيا ضيزة والدنيا وقعة ما فيش حد لا يأكل ولا حاجة قال له لكأني أعرفك ألم تكن أقرع مثلي فعفاك الله فقيرا فأغناك قال لا لا قد ورست هذا المال كابرا عن كابر فقال له الملك إن كنت كاذباً فردك الله إلى ما كنت ردك الله كما كنت فقيراً أقرع ثم أتى الأعمى اللي فالح اللي فيهم الوحيد اللي فالح الأعمى دوك وجاءه في صورة أعمى فقير وقال بما ترى أنت شايفه حال بيك. وأسألك بالذي أعطى رد عليك بصرك بفكر بقول أنا عارف أنك كنت ما كنتش بتشوف زيه وربنا رد عليك بصرك هو فنفكرهم لو كان بيفهم لو كانوا بيفهمهم فنفكرهم قال أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتا أتبلغ بها في سفري قال له لقد كنت أعمى مثلك فعفاني الله فقيرا فأغناني فخذ ما بدأ لك تولدي نفسي بيده لا أجهدك اليوم لشيء قط أخذته ألا أنا كنت زيك بالضبط كده يعني طبق الأصل كنت أعمى وكنت لا يأكل، وربنا أعطاني هذا كله من من ع من فضله، فأنت خذنا شئت، فوالله لا أجهدك اليوم لشيء قط أخذته، فقال له الملك أمسك عليك مالك، فقد رضي الله عنك وسخط على صاح على صاحبك، وهذا نتيجة الصائل الحقيقية الواقعية، عامة من يبتلى بالنعم ينسى ينسى ماضيه ولا يعبأ به. وقليل الذي ينجو فالنسبة ثلاثة نجا منهم واحد وأفلس اثنان وذلك لأن بلاء النعمة خفي لا يكاد يظهر إلا لمن كان له قلب واستطاع أن يعقل عن الله تعالى أمره والله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب فليس معنى أنه أعطاك المال أو وسع عليك أنه يحبك لا يلزم هذا إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ولو كانت الدنيا تسوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء فاعقل يا عبد الله واحذر بلاء النعم كما تحذر بلاء النقم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته غَدَ وَيَوْمَهُ الثَّانِي قَامُوا لِرَبِّ الْعَرْشِ فَمَكَّأَنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاقِفُ